وهو <تصفيق> الاول Go go high. Love a وكولبك يا اللهم تقبل قيامنا وقيامنا في ساحة الثورة بالقدس يا القلب. الحق وساعة الحق وساعة الحق نوم ساق يوم آبدا القلب في باء السوا في قل وتاعة الحق. وتاعة الحق نور. وتاعة الحق نور. وتاعة ما كان للعبد أن يحيى بلا ما كان للعبد ما كان للعبد أن يحيى Mm-hmm. <laughs> إن أخطأ العبد العبد من بتسو بيقرب وجود إن أخطأ قَالَ الْعَبْدُ مَنْ بِتْرُ وَبِقْبَلُهُ وَمَنْ بِغَيْرِ الْوُتَى يَحْيَا إن أقل العبد من بالتوب <تغرفح> إن أبقى العبد palm... إن أبقى العبد من بدأوا بيكبانه إن أبقى العبد من بالتوق... ذو ومن بغير الهدى. ومن بغير ومن بغير مدى يحيى لأي مدى إن أفضأ دلو ومن بغير وَمَن لِعَبْدِكَ إِنْ ذَلَّتْ بِي قَدَمٌ ومن لِعَبْدِكَ إِنْ ذَلَّتْ بِي قَدَمٌ لِعَبْدِكَ You والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 ان مؤمد رسول الله. اشهد ان على الطلاق. حي على الفلاق حي على الفلاق. ولا تخير من الأرض.